جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمينا ووفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين أحسنا الله إليك جاء عدد من الأسئلة في هل دفع المال للجمعيات الخيرية التي تتولى كفالة الأيتام يدخل في هذا الفضل أو لابد من إخضار اليتيم إلى البيت هذا العمل لا شك أنه, أنه عمل طيب ومن التعاون على البر والتقوى وهذه الجمعيات تقوم على تيسير هذا الأمر ل... ل... ل... ل... الذي هو كفالة الأيتام تيسيره على أهل اليسار من حيث المال وايضا الإحسان إلى بعض الأسر الفقيرة وهذا تقوم به بعض الجمعيات التي تقوم على كفالة الأيتام يعني تأخذ من أهل اليسار وأهل المال وتكفل اليتيم في بيت من البيوت الفقيرة بحيث يعني يضع يضع يضعون برنامج للأسرة الفقيرة لرعاية هذا اليتيم عندهم ويربى تربيتهم لأولادهم ويعتنون به تعليما وتاديبا فهذه لا شك أنها كلها من التعاون على البر والتقوى ومن القيام على كفالة الأيتام لكن كفالة اليتيم بحيث أن كافله يؤويه عنده ويطعمه من طعامه ويسقيه من شرابه ويؤدبه من تأديبه لأولاده ويكون أمام نظره وأمام عينه ويرعاه لا شك أن هذا أمر له فضله وله مكانته وذاك أيضا له حظه من الثواب لكن ليس مثل هذا بلا ريب وكافل اليتيم الذي يقوم بهذه المعاني التي هي رعاية اليتيم وكونه عند ناظريه يؤدبه ويربيه ليس كمن ينفق عليه مجرد إنفاق وفي كل خير وقد قال عليه الصلاة والسلام المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير هذا كله خير ولا غير وكله من البر ومن الإحسان لكن الصورة التي أشرت إليها في الكفالة هي أبلغ ما يكون في كفالة الأيتام ورعاية الأيتام أما مجرد تغذية الأيتام بالطعام والشراب دون عناية بتأديبهم وتربيتهم فهؤلاء ربما يكونون ضررا على المجتمع في يوم ما ولهذا يجب أن يتق الله سبحانه وتعالى سواء من يكفل يتيما عنده في بيته أو الجمعيات التي تقوم على كفالة الأيتام يتق يتقوا الله سبحانه وتعالى فيهم بحيث ينشعون التنشئة الصالحة ويؤدبون باداب الإسلام وأخلاقه الحميدة حتى ينشون صالحين في صالحين متقين لله سبحانه وتعالى يقول من كفل يتيما إلى متى تكون هذه الكفالة هل لها حد وكيف بهذا اليتيم ومحارم البيت من الزوجة والبنات اليتيم هو الذي مات أبوه كما تقدم وينتهي اليتم بالبلوغ إذا بلغ انتهى اليتم بذلك فيرعى اليتيم إلى أن يبلغ ويصبح يستطيع أن يقوم ب واكتساب الرزق ونحو ذلك فكفالة اليتيم إلى هذا الحد فإذا بلغ وأصبح أيضا متيسرا له مجال عمل أو نحو ذلك فقد قام بكفالة اليتيم أما الشق الثاني من السؤال فإذا كان إذا بلغ اليتيم إذا بلغ اليتيم أو أصبح ممن يظهر على عورات النساء لابد أن تحتجب عن زوجة الكافل وبناته لابد ان يحتجبوا عنه لكن من الأمور التي يقوم بها بعض الناس في هذا الباب إذا اتوا باليتيم رضيعا أرضعته الأم فأصبح محرما لها ومحرما لبناتها ثم ينشأ عندهم ابنا لهم في الرضاعة وأخا لبناتها من الرضاعة وينشأ معهم ابنا لهم وأخ لبناتهم فهذه طريقة تسلك ولا بأس بها ويزول فيها المحظور الذي أشار إليه السائل يقول اللقيط الموجود في بعض الجمعيات كفالته لها مثل كفالة اليتيم لا شك لأن هذا لا ذنب له ولا تزر وزرة وزرة اخرى وقد لا يكون هذا اللقيط في كل حال خرج من الحرام قد يكون غير ذلك يعني قد يكون غير ذلك على كل حال كفالته ورعايته لا شك أنه له هذا الثواب وله هذا الفضل وهو لا ذنب له في وجوده على هذه الحال يقول لي صديق يتيم ولكنني لا اهتم به وانهره واحرجه امام الناس فكيف اكفر عن ذنبي كفر عن ذنبك بتبديل تلك الاسهاء بالاحسان وتدعو له بظهر الغيب بالتوفيق وتكرمه وتحسن اليه وتثني عليه خيرا وتقوم بأعمال صالحة تكثر أخطأك وأيضا تطلب منه أن يعفو عنك فيما كان منك نحوه من إساءة أو تقصير جاء في الحديث أن ابن عمر كان له يتيم يأكل معه لا خيوان. وقد جاء في حديث آخر أن عن الأكل عن الخيوان فكيف التوجيه؟ لا يحضرني فيه شيئا صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه البنات التعبير بالابتلاء في حق البنات هل هذا فيه دلالة على شؤم البنات حيث عبر بهذه اللفظة أم أن هذا فهم خاطئ مني لا شك إن فهم خاطئ منك والابتلاء لا يلزم منه المعنى الذي ذكرت والله سبحانه وتعالى يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالابتلاء بالبنات أي أن الله عز وجل كتب للعبد وجود بنات عنده ومسؤولية صيانه البنات وحفظ البنات ورعاية البنات قد تكون صعبة ومسؤولية أعظم ولهذا قال من ابتليها أما كونها شون فهذا معنى فاسد لا أصل له نعم يقول لي جار لا يخرج إلى الصلاة مطلقا إلا الجمعة ولا أظنه يصلي في بيته وأولاده كذلك ولا يقبل النصيحة فهل أحسن إليه وأعطيه من زكاتي وأزوره الإحسان إليه بنية دعوته و... وأصلاحه لا شك ان فيها خير إذا أحسنت إليه وزرته وكررت عليه الزيارة ودعوته وكررت الدعوة فهذا لا شك أنه فيه خير وربما يكون ذلك سببا في صلاحه ولا تياس من عدم استجابته من مرة أو مرتين أو ثلاثة أو أكثر بل داوم على هذا الأمر إلى أن يفارقك إلى دار أخرى أو تفارقه أنت ولكن لا بد من الاستمرار في هذا الأمر في النصيحة له والنصيحة لأولاده ونصحك له ولأولاده فيه فائدة له هو من حيث أنه لعل الله سبحانه وتعالى يكتب له أو لأولاده داية على يديك وفيه فائدة لك أنت ولأولادك حتى توق شرة لأن الدعوة إلى الخير فيها تحصين للداعي من الشر ومن دعاة الشر كما قيل إذا لم تدع تدع فأنت إذا دعوته وأحسنت في دعوته إلى الصلاة والعبادة وانكرت عليه وتابعته في هذا الأمر سلمت من شره من جهه وربما أن الله سبحانه وتعالى هداه على يديك من جهه أخرى والله أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد